أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دراءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا واعلموا انكم غير معجز الله وان الله مخزيل الكافرين واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله ان الله بريء من المشركين ورسوله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 إلا الذين عهت من المشركين ثم لم ينقصكم شيئا ولم يُظاهِر ولم يُظاهِر عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدّتهم إن الله يحب المتقين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 وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّىٰ فَأَجِرُهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ ذَالِكَ بِأَن لَهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا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 وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُعَتَدُونَ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتَوْا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنَّكَ ثُمَّ أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا وَطَعْنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوهُ فَقَاتِلُوهُمْ أَمَّتَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ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 أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن, من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يَخْشَ إلا الله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 لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجهدوا في سبيل الله بأموالهم وأموالهم أعظم درجة أعظم درجة عند الله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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحب الكفر على الإيمان وَمَن يتولهم مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُل إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ قَدْ رَزَقْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وتجارت تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم أَحَبَّ إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين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 ثمّ أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين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 ولا يحرمون ما حرمه الله ورسوله ولا يدينون وَلَا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى حتى يعطوا الجزية عين يدين وهم صاغرون وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قالت لهم الله أن لا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وال messiah مريم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 والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهرا في كتاب الله إثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما, كما يقاتلونكم كافة وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَ عَامًا وَيُحَرِّمُونَ عَامًا لِواطِئُونَ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 وَجَعَلَ كَلِمَتَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِنَّ فِي رُخَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن ولكن بعودت عليهم الشقه وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم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 ورتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أراد الخروج لعد له عدته ولكن كره اللهم بعثهم فثبّطهم فثبّطهم وقيل قعدوا مع القايدين وقيل قعدوا مع القايدين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 حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقولوا اذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وَإِنْ تُصِبَكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُ يَقُولُ قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْهُمْ فَرِحُونَ قُلْ لَيْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا وَمَوْلاَنَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ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 قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقُبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم.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 سيؤتين الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها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 يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوْكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحْقُوَّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ أَلَمْ يَعْلَمُ أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّهُ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 فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كمستمتع ال الذين من قبلكم كمستمتع ال الذين من قبلكم بخلاقهم وخطم كالذي خاضو أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وَأُلَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ أَلَمْ يَأْتِيْهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمٌ حِيُّ وَعَادٌ وَثَمُودَ وَثَمُودَ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدِينَةٍ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فما كان الله ليظلمهم ولكن, ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض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 ومنهم من عهد الله لإن آتانا من فضله لنصدقا لنصدقا ولنكونا من الصالحين فلما آتاه من فضله بخلو به بخلو به وتولوهم معرضون fa أعقبهم فِي في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما بما أخلف الله ما وعده و بما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم و نجواهم وأن الله علام الغيوب؟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 استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فليغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فريح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا وقالوا لا تنفروا في الحر قل رجها مَا أشد حرا لو كانوا يثقون فاليضحك قليلا واليبك كثيرا جزاء بما كانوا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل فقل لن تخرجوا معي أبدا ولم تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين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 وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أَعْدَى اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ, خالدين فِيهَا ذَلِكَ الْفَازُ الْعَظِيمُ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 إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عن رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم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 والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى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 فَمَن أَسَّسَ بُنيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ خَيْرٌ أَمَّن أم أَسَّسَ بُنيَانَهُ عَلَى شَفَا عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ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 وَالَّذِينَ عَنَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا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 وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ بَتَأَبَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تق الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينه ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسي ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمص ولا مخمصت في سبيل الله ولا يطئون موت أي يغيظ الكفار ولا ينالون ولا ينالون من عدو ديل إلا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسنا ما كانوا ليجازئهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون ليانفروا كافه فلو لا نثر من كل فرقة منهم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 أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ